ها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فَرَأيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الْذَكَرُ وَلَهُ الْهُمْفَ فِيهَا إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءً سَمِيتُمُهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنا وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وثبود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم